Alhamdulillahi rabbil alameen Ar-rahman ar-rahim Malik yawm iddien Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina s-sirata al-mustakim Sraqa al-lazina an'amta alayhim Ghyri al-maghdubi alayhim Wala al-dhalim La uqsimu biyomil qiyamah Wala uqsimu bin nafsill lawwamah Ayahsabu l'insanu an lenn ngema'a izaamah Bela qadirin ala an nusawwi bananah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 kalla la wazer ila rabbika yawma idhin ilmustakar ila rabbika yawma idhin ilmustakar yunabbao l'insan yawma idhin bima qaddam wa akhar beli l'insan ala nafsih basira bani l'insan ala nafsih basira وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخرة وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقرا كلا اذا بلغت التراقي وقين من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق Fela sadaqa wala salla Wala ki n ka zhab wa ta wala Thumë zhab ila ahlihi yta mahtta Aula laka faaula Thumë aula laka faaula ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن قطفه من مني يمنا ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى أَليسَ ذَانِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ المَوْتَى